بأنهم شاق الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتمها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 الله على كل شيء قدير ما فعل الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذ القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وبن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء وما أَنْتَ الرسول فخذوه فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْ وَمَا نهاكم عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ يَتَّغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ, يحبون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 من اهل كتاب من اهل كتاب لئن خرجتم لا معكم ولا نطيع فيكم احدا ابدا وعن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرج ولئن نصرهم ليولن الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون لا يق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 قريبًا ذا قوة بال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنس الفر فلما كفر فلما كفر قال إني بني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 أصحاب الجنة هم الفائزون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفسه ما قدمت لغد واتقوا الله اللَّهُ فَأَنَسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الفاسقون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 رايته خاشعا متصدعا لا خاشعا متصدعا من خشيه الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون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 السماء والحصن يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.